ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين المبعوث بخير دين الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن تهذيب النفوس وتطهير القلوب من قبيح الخصال ومساوئ الأخلاق من مقاصد الرسالة المحمدية وذلك لأن رسالة الإسلام تولي الأخلاق اهتماما بالغا وتنزل الآداب منزلة سامية ودرجة رفيعة وبالمقام الأول إن رسالة الإسلام تجعل خلاصة العبادات ونهايه المعاملات الخلق القويم والسلوك الحميد وإن الإسلام لا يطرق بقوة على قضية الأخلاق لتكون الأخلاق عند المؤمنين سجية وطبعا بغير تكلف مصطنع ولا أقنعة أخلاقية مستعارة ولا ممارسات مزيفة إنما تنبع من صميم اعتقادهم وإيمانهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن الأخلاق عند المؤمنين جزء من اعتقادهم وجزء من إيمانهم وجزء من تصورهم الصحيح لهذا الدين وإن نتاج الأخلاق الفاضلة ورأس الآداب السامية خلق دعا إليه الإسلام أمر أتباعه وحثهم وحضهم عليه ونهاهم عن ضده ومدحهم وأثنى عليهم اذ تخلقوا به وما منا؟ إلا ويتمنى أن يعامل بهذا الخلق النبيل وفي نفس الوقت هو من أشق الأخلاق على النفوس لأنه يجرد النفس من التعالي والكبرياء والتسامي والترفع على الخلق إنه خلق التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال الحسن البصري رحمه الله يمشون على الأرض هون علماء حلماء وإن التواضع يعني أن تضع نفسك على الأرض والأرض وضعها للأنام إن التواضع من الضعه ومن أن تضع نفسك على الأرض فلا تتعالى ولا تتسامى ولا تفتخر ولا تتكبر على خلق الله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 ان التواضع الحقيقي ان تنقاد الى الحق وان تقبله من اي, من أي كان وان لا تترفع على خلق الله وان لا تحتقر عباد الله بقلبك ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه خردل من كبر ان الكبر وان صغر وإن كان صغيرا يحجب من دخول الجنة ويدخل النار والحديث حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود كما في صحيح مسلم فسأل رجل عن هذه القضية إن أحيانا التزين والتريش والتجمل قد يوجب أو قد يوجد نوعا من أنواع الكبر في القلب قال صلى الله عليه وسلم معرفا الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رده ودفعه وغمط الناس أي احتقار عباد الله سبحانه وتعالى يقول أبو بكر الصديق الصديق الأكبر للأمة رضي الله تعالى عنه قال لا يفخر أحد على أحد ولا يحقر أحد أحدا فإن صغير المسلمين عند الله كبير إن الصغير وإن الذي تحتقره إما لأن هيئته رفة أو لأن مكانته وضيع أو أن منزلته عادية أو أن مهنته هامشية كما يقول القائلون إن, إن احتقار الناس وفق هذه المعايير والمقاييس السالبة المزيفة المادية إنما تدل على ضعف ارتباط المسلمين ببعضهم بعضا ولذلك أورد الإمام مسلم في الصحيح قول الله تعالى في الحديث القدسي العزة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي بل ما من شيء في الدنيا ارتفع إلا كان حقا على الله ان يضعه وهذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ناقته القصوى لا تسابق أبدا فجاء اعرابي على قعود له والقعود أي ضرب من ضروب النوق وهو ولد الناقه وهو على قعود بغير سرج فسبق الناقة القصوى فحزن الصحابه, فحزن الصحابة فقالت ما كانه كا انه ما من شيء ارتفع الا كان حقا على الله ان يضعه العزه إزار ازاره والكبرياء رداؤه وان التعالي على الخلق له اسباب منها امتلاك الاموال وان هذا والله لافتخار لا بما يملكه الكفار فضلا عن المسلمين وانه افتخار بما هو زائل وبما هو آيل للإضمحلال المال لا يفتخر به وماذا يساوي المال إن المال الذي لا تسنده قيم عبارة عن أوراق ملونة وعبارة عن معادن مضروبه ومنقوش عليها لا تساوي شيء وإن شاهقات المباني بغير قيم وأخلاق وبغير تواضع لله عز وجل إنما هي غابات من السيخ والأسمن وأكوام من الطين والتراب أما الذي يفتخر بجاهه وسلطانه ومنصبه ومكانته أما الذي يفتخر بالجاه يقال له لولا الله لما كانت لك في قلوب الناس مكانا أو ما كانت لك عند الخلق منزلة ولولا الله لما كان لك سلطان ولا منصب وإن المنصبة سريع التقلب انظر إلى الذين كانوا رؤساء وكانوا زعماء في يوم من الأيام ودالت بهم الأيام ودارت ودالت عليهم الدولة فإذا بهم يعيشون تسائل الناس مع عامة الخلق بغير أمر ولا نهي ولا سلطان وأما الافتخار بالقبيلة هو من أسوأ أنواع الافتخار الذي يفت عدو المجتمع المسلم ويكسره ويمزقه, ويمزقه هو الافتخار بالقبيلة والتسامي إن الافتخار بالقبيلة افتخار بما لا تملك إنك, لا إنك لم تختر لنفسك قبيلة هذا جاءك بغير كسب منك وبغير سعي منك إذا أردت أن تفتخر فافتخر بكسبك ان الذي يفتخر بالمال أفضل من الذي يفتخر بالقبيلة إن الذي يفتخر بالمال اكتسب المال بجهد وتعب وتخطيط وتدبير أما الذي يفتخر بقبيلته خرج إلى الوجود فوجد نفسه ينتمي إلى القبيلة المعينة بغير كسب منه ولا اختيار كيف تفتخر بما لا تملك وبما ليس من كسبك ولا جهدك ولا فكرك أما الافتخار بالعلم والتعالي بالعلم هذا يدل على الجهل إذا افتخر العالم صار جاهلا كيف يفتخر بشيء يجعله ويرديه من بعد العلم وقمم المعرفة إلى سفوح الجهل يجعله جاهلا سبحانك لا علم إلا علم لنا إلا ما علمتنا إنه شعار الملائكة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما شعار المصطفى صلى الله عليه وسلم إن التواضع من أخلاق النبوه أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي ألا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وأن تواضعوا عباد الله وإن التواضع في الظاهر يزيد يجعل الإنسان ناقصا بالعكس ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه إنك تجد كثير من الناس قد رفعهم الله بغير كسب منهم ولا طلب ولا جهد ولا اختيار رفعهم الله لما كان في نفوسهم من الانكسار لله عز وجل ومن الإقبال عليه سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وهذا من التربية القرآنية القوية أنه يلفتك إلى كائنات ضخمة وإلى أفلاك كبيرة وإلى كواكب سيارة وإلى مخلوقات عظيمة هي بين يديك فلماذا تتكبر ولماذا تتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض اي لن, أي لن تستطيع أن تغوص الأرض إلى آخرها ولن تبلغ الجبال طولا ما الذي يجعلك؟ يا ابن آدم تفتخر وتتكبر وقد خرجت بمخرج البول مرتين ودخلت بمدخل البول مرتين لما أدخلك والدك نطفة في الرحم أمك ولما خرجت طفلا صغيرا مسكينا عاجزا ضعيفا خرجت إلى الحياة وبالرغم من ذلك تتعالى وتفتخر على عباد الله عز وجل وإن الافتخار والتعالي والتواضع مطلوب وكيع ابن المنهال, ابن المنهال ابن الجراح في كتابه الزهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنكم لتغفلون أفضل عبادة التواضع ولذلك أقول عباد الله اعبدوا الله بالتواضع إن من أجل أنواع العبادات أن تعبد الله بالتواضع والتذلل والمسكنة لخلق الله سبحانه وتعالى فلا تحتجب عنهم ولا تحتقرهم بقلبك بحسب مريء مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم لا تنظر إليه نظرة ازدراء والاحتقار وخاصة إذا كان ممن يحتاج إليك وممن كان تحت يدك كالخادم ورد في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخدام إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم إن الله جعل رزقه تحت يدك وإلا كان يمكن أن تكون أنت الخادم ما الذي يمنعك؟ ما الذي يجعلك أن تكون خادما في بيوت الناس؟ أو غفيرا في بيت من البيوت؟ ما الذي يمنعك؟ هل أنت أكرم على الله منه؟ أم إنه البلاء؟ أم إنه الاختبار؟ أم إنه الامتحان؟ أم إنه تقسم الأرزاق وتسخير الخلق بعضهم لبعض؟ إن هذا ليس لمدعاة أن تتكبر أو أن تتعالى على خلق الله أطعموهم مما تطعمون وأكسوه مما تكتسون واكلفوهم من الأعمال ما يطيقون فإن لم تكلفوهم من الأعمال ما يطيقون فاعينوهم وفي الترمذي إذا جاء أحدكم إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليطعمه معه اللقمة واللقمتين والأكلة والأكلتين فليطعمه معه فإن لم تفعل فأطعمه الأكلة والأكلتين واللقمة واللقمتين لأنه يأتيك بطعام نفسه تشتهيه وهو ونفسه تميل إلى هذا الطعام فلا تأكل طعاما جميلا شهيا دون أن يأكل الخادم معك إنها توجيهات نبوية وإرشادات قوية من اجل أن يتعلم الناس خلق التواضع التواضع يبدأ من البيت بتواضع الولد لوالده وتواضع الوالد لولده وتواضع الرجل لزوجته أن يكرم معاملتها وأن يتواضع إليها ثم يبدأ التواضع في أن يتعلم الناس خلق التواضع في الطريق والطرقات والشوارع وفي معاملة الناس والأندية وأماكن التجمعات العامة أن يهرع الصغير لخدمة الكبير سجية وطبعة بغير تكلف إننا نعيش في عصر التداخل القيم إنك تنادي الطفل وترسله مرسال تقول اذهب وكلم فلان وكذا يذهب ولا يشتغل بمرسالك ويختفي بل قد يقول لأقرانه والله يا عمكم ده لكم ليكم دجيسة يعتبر نوع من أنواع التدجيس دقسه دقسه يعني يعني غشاو يعني قال له والله يرسلني قلت لبس دقيقة بس دقست لكم تلقاه لحد حسن ومنتظرني يقول له شفع ذاته شفع الزمن حاجة مخيفة جدا التواضع يبدأ من الطفولة تعليما للصغار وهكذا عمر بن عبد العزيز سمع أن ولدا من أولاده قد اشترى خاتم فضة بألف درهم فأرسل إليه رسالة قال له بع الخاتم واشبع به ألف بطن واشتري فصطا من حديث انقش عليها رحم الله رئى أن عرف قدر نفسه إنه يربي صغاره على خلق التواضع مر الحسن البصري على صغار يأكلون طعاما فدعوه قالوا تفضل فجلس بغير تردد واكل معهم ثم قال لقد اجبتكم فاجيبوني فاخذهم الى بيته وكسى كل واحد منهم جلبابا الجلباب الواحد يساوي عشرة اضعاف ثمن الاكله ثم اعطاهم حلوى ثم اعطاهم نقود في ايديهم فقال له الناس لقد بالغت قالهم اكرم مني لما دعوني لم يكن لهم شيء وهم أصحاب يد علي فلما دعوني لم يكن عندهم شيء غير الطعام وأنا غير الذي أعطيتهم عند الكثير أراد أن يعلم الناس قيمة التواضع إن التواضع قيمة مهمة ولذلك أوصى لقمان الحكيم ابنه بذلك قال له ولا تصعر خدك للناس هكذا يعلم الأطفال ولا تصعر خدك للناس أي لا ترفع نخرتك كما يقولون كثير من الناس إذا كان معجب بنفسه يقال فلان رافع نخرته والله كما جاء في الحديث والحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة لابس لبس جميل تعجبه نفسه يختال في مشيته مرجل رأسه إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة أن يرتفع وينزل إلى يوم القيامة ولا يزال ولا يزال الرجل تعجبه نفسه ويذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان المتكبرين فيصيبه ما أصابهم إن أن أصحاب الأعراف لما أطلوا على أهل النار وجدوا فيها المتكبرين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون إن الله لا يحب المستكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين إن التكبر من أسوأ الخصال التي تجعل المسلم يمتنع عن كثير من الأخلاق وإن التواضع وإن الضعه من أجمل الأخلاق وأفضلها لأنه يرفع المؤمن حقيقة ويجعل المؤمن يتعامل مع الناس بأخلاق طيبة فاياك أن تحتقرهم بقلبك أو أن تزدري الخلق بلسانك أو أن تعجب بنفسك أو أن ترى لنفسك على الناس قيمة وفضلا يقول الشافعي رحمه الله لا ترفع قيمتك فيردك الله إلى سعرك أما رأيت السقف من قطأ له اظله وأكله ومن رفع رأسه للسقف شجه لا ترفع قيمتك فيردك الله إلى سعرك الحقيقي إلى قيمتك الحقيقية وبالتالي كن متواضعا للخلق وخاصة ضعاف المسلمين والمساكين منهم انظر إليهم بنظرة شفقة وحب وعطف وحنان وليكن ميلك دائما إليهم اللهم احيني مسكينة واحشرني وامتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين كل مع المساكين كل مع المستضعفين بين الحين والحين إذا كانت لديك سيارة أو عربة جميلة امشي على أقدامك واركب المواصلات لتعرف قيمة السيارة ولتتعرف على الخلف ولتجلس الى عامه الناس ولتستمع إليهم حتى تعرف ما يقولون ولتكون قريبا منهم ضرب من ضروب تهذيب النفس ضرب من ضروب كسر الطغيان وتبديد الغرور في نفسك اياك ان تتعالى واياك ان تترفع اولد القيم رحمه الله عن عمرو بن شيبه في مدارج السالكين ان رجلا من كبار تجار بغداد من أكبر تجار بغداد قال رأيته يتسول يقول لله يا محسن لله أين قال على جسر بغداد فعجبت لحاله ووقفت عنده طويلة حتى أني تشككت فيه, فيه وسألته هل أنت فلان قال نعم هل أنت التاجر قال نعم قال ما الذي آل بك إلى هنا قال له لقد تكبرت في موضع, في موضع لا ينبغي أن يتكبر فيه أحد لقد لقد تكبرت عند الطواف في بيت الله الحرام فأذل الله في موضع لا يذل فيه أحد يا إخوان يمكن الإسانة تسول يتسول في كبري في جسر هذا لا يعقل ممكن تسول في الدكاكين تموت أدونا يا ناس وناس يدوك خمسمية وناس يدوك مئتين وناس يقول لك الله كريم معقول لكن تجيب في أسطب ولا تجيب في كبري ما في ذلك يجيب في كبري أصلاً الوقوف في الكبار ممنوع في كبري يعني ربنا لما دائر اذله أذله في كبري ما خلناه يشحط مما كان تاجر وبالتالي يمكن أن تكون أنت المتسول أنت السائل لا تحتقر عباد الله ولا تنظر إليهم نظرة ازدراء ولا نظرة تعالي إن من الأخلاق السيئة التي تنم على غياب التواضع هو خلق غير متمدن ولا متحضر تجد الناس يقفون صفا طويلا فياتي رجل ويتجاوز الصفوف ويدخل من هنا ويخرج من هنا ويذهب الى الشباك ويقضي حاجته ويرجع مرصوص يمشي يحكي للناس يقولون والله لقيت الصف ده طويل طول بس خشيت لك وزغت بيجاي بالله الناس قاعد تكوري بس دقيقه قلتلون دقيقه بس ومضيت لك وجيت خلبيت توقف في الشمس بالله هذا يفتخر به مبسوط والناس يرجعون معه في الغداء بالله وقت عملت كيف كده ورينا تاني مبسوطين من السلوك ده معه في زول بيقول له ده سلوك مشين يا ياخي في الصف مع الناس فيشنو في الصف معك يقول ليه والله جيت الصف ده طويل زغت بجاي وبشيت بجاي بالله الناس قاعد تكون ولا اشتغلت بيهم ليه يا انت لو كنت في الصف بترضى لماذا هذا الخلق الردي السيء متى يتبدن المؤمن ويعلم أن احترام حقوق الآخرين مهم زول قدامك عنده حق عليك تكيف ما تتجاوزه نهائي ما تتجاوزه وما تجيب قدامك يقول لك بعرف المسؤول حتى لو بتعرف المسؤول تكيف مع الناس هذا ليس مدعاه أن تتجاوز الآخرين يقول لك والله ينادوني وانا واقف في الصف العسكري ناداني ودخلوني جوا وقالوا مضوليه الورقه قال لي انت ما تجي في الصف والناس الثاني مالو وريني تحسن من الناس شنو قال قال لي أنت ما تجي في الصف مره واقف في مطار من المطارات في الصف في المطار جاني واحد قال لي ادخل لو سمحت جوازك قلت لي قال لي عشان لا اجث ما تجي في الصف قلت له لا جدا لكن لا لازم أجيب فينا مع الناس قال لي اخي انت شيخ ونحن بنستفيد من منك وقت غالي قلت له عشان شيخكم مفروض احتيما الجزئية دي أنا مفروض عشان شيخكم ما اتحرك المحلي بس أبي مش الناس الوقفين قدامي كلهم تلاتين بين نسوان لي والله يا مولانا إلا تجيب الجواز شالوا من الجواز يا ناس خلوني والله بس عشان عملت كده واحد قال لي والله لو كنت جيت الجواز كنا نبزناكم نبز كنا أبان دقون دين هم أسباب كنا نبزنا دقون كلها لكن بس عشان انت عملت كده والله لا تخش قدامنا وبالتالي ال ال ال ال ال ال ال ال الانسان ما يحترم الناس يقدر مع عباد الله دال ما خلق شو يعني ما ناس حتى لو كافر يحترموا وادي الشديد في اوروبا وفي دول الكفر تحترم هذه القيم احتراما الشديد ما في زواج بيخش قدامك كان دقت مرات الرئيس تجيب وراك الى يا اخي رئيس محليه جهجه ويسمع الله شنو والله وكيل عريف يطلع البطاقة يقول لك وكيل عريف قال وكيل عريف شنو يا وكيل عريف جهج قال وكيل عريف قال يا احترم الناس وكيف الصف مع الناس وبالتالي ينبغي أن تعمل بقاعدة الحصر البصري لما تحدث الناس عن التواضع كثيرا قالت اكثرتم التواضع أن تخرج من بيتك ولا ترى لنفسك فضلا على مسلم من المسلمين مما تطلع من بيتك أي جدا بتلاقيه قول أنا ذنوب أكثر منه معاصية أكثر من معاصيه أنا أسوأ منه دائما ضع نفسك تحت الأرض أو في الأرض يرفعك الله فوق الناس أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا أن يجملنا بالأخلاق وأن يزيننا بالآداب إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المتواضعين وسيد خلق الله اجمعين وعلى اله واصحابه اجمعين ان امام الاخلاق وسيد العالمين في التقى ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم وما من خلق من الأخلاق يتبادر إليك جماله أو تعجب به إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الأخلاق كلها إنه أكثر الناس تواضعا وتامل هذا الحديث الذي أورده المنذري في الترغيب والترهيب من رواية ركب المصري يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع لله في غير من قصطن. تواضع ليس لأنه أصلا ناقص مع أنه كامل ومع أنه يملك ومع أنه صاحب مكانة غير أنه تواضع لله طوبى لمن تواضع لله في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة والحديث يفرق بين التواضع وبين التملق بعض الناس متملق وليس متواضع خاصة لرئيسه ولمديره ولمن هو أعلى منه ويعتبر هذا تواضعا هذا ليس تواضع ولذلك قال وذل في نفسه من غير مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل الأخلاق المتوازنة كما قال صلى الله عليه وسلم انا الضحوك القتال إن الضحوك في الغالب لا يعرف القتال يكون جبانا ويكون لينا ويكون خوارا وإن القتال يقول صارما لا يعرف الرحمة ولا اللين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الضحوك القتال الضحوك في مواضع الضحك والقتال في مواطن الشدة والقتال كإقامة الحدود وكالجهاد في سبيل الله وكتعليم وكتعليم الناس وكالتصدي للباطل وكالتصدي لأهل البدع فيه شدة وفيه قوة ورحيم وهذا الأصل فيه صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع لله في غير منقصه وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذلة والمسكنة طوبى لمن طاب قسبه وصلحت سريرته وكرمت على نيته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله إنه حديث يحدثنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأخلاق واي أخلاق الأخلاق في قمتها وفي دقتها وفي تفاصيلها كان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تواضعا يأكل مع الخادم ويخصف النعل ويفلي الثوبه، ويعجن العجينة، ويركب الحماره، ويردف الأطفال عليه، ويخالط الناس، ويمشي في سكينة ووقار، إذا دعي إلى كراع اجاب ولو أهديت إليه كراع سات قبله عليه الصلاة والسلام. ومن عجيب ما في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج يوم خيبر خرجت معهم طفلة صغيرة تقول أردفني صلى الله عليه وسلم معه فقلنا إذا نزلنا نزل وأنا خلب عيرا ثم أنزلني ثم إذا أردنا أن نركب وضع لي يده لأجل أن يركبني وليست ابنته ولا على صلة به قالت حتى إذا غنموا واجتمع الناس عليه محللين ومكبرين رأيته يجول ببصره رأت النبي عليه الصلاة والسلام يبحث ببصره عن شيء فقده قالت فتطاولت براسي فتبسم ودعاني وقال لي نصيبك وحظك قلادة قالت فاعطاني القلادة فمددت يدي لاخذها قال لا البسك اياها في عنقك للطفله داري ديها القلادة الطفل اصلا ما تبادر الى ذهنها الناس سوف تصل الى هذه المنزله كون تذكر هذه مساله عجيبه احيانا الانسان يكون معه السواق بتاعه يدخل البيت يقول للسواق احنا نزور مثلا ناس معينين السواق قاعد برا ويجيبوا الاكل وياكل ولا يطرح السواق ولا يجيب خبره ولا يقول له نادي سواق معنا ولا ولا يقول لنا ذو دي يفتش عليها في غمره احداث النصر وغالبا ما ينسى الانسان نفسه مع زهو النصر ومع ومع ومع مع احتفاله قالت فطقطت راسي فوضع القلاده على عنقي فقلت له يا رسول الله لا انزع القلاده بعد اذ البستنيها ولا أموتن بها والقاك بها يوم القيامه اقول القلاده يا رسول الله اشفع لي تريد ان تذكره بهذا الموقف يوم القيامه التواضع هو من خصال نبينا وكفى صلى الله عليه وسلم كيف السبيل الى التواضع السبيل الاول للتواضع معرفه الله بالكمال والجلال ومعرفة النفس بالنقص والافات وكلما حاولت نفسك التعالي حاول ان تحاصرها بافاتها وان تعلم بها قل لها الست كذا الست كذا الست كذا صعد عمر بن الخطاب المنبر وقال لقد رايتموني ارعى غنم خالات لي على قراقيط من شعير لاهل مكه في مكه قالوا يا أمير المؤمنين ما الذي حملك على هذا الكلام قال حدثتني نفسي باني أمير المؤمنين وجاءتني الوفود طائعة فأردت أن أعرفها قدرها أساء إلى نفسه وانتقصها أمام الناس حتى لا يتعالى وبالتالي اعرف ربك بالكمال وعرف نفسك بالنقص والآفات وبعد ذلك تستطيع والقبائح تستطيع أن تتواضع ثانيا اقرأ السيرة المعطرة العطرة واقرا التراجمة واعرف الرجال اقرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تعرف تواضعه لتتشبه به ثالثا إن التواضع يحتاج إلى مجاهدة اخرج من المسجد الآن وقد نويت التواضع تواضع لكل من هو أمامك وأنت في الطريق إذا اعترض عليك معترض والطريق طريقك قفله له واجعل هذا طواضعا للمسلمين وجعله يمر وإذا مر لا تسيء إليه بألقاب الحيوانات يا حمار يا حيوان ده شو ده بالله العلمه منه اللدك الرخصة منه ما بخلي زول لا يخلي ناس شرطة لا يخلي ناس الرخصة لا يخلي أي حاجة ينبذ النبس ياخي ما هي هكذا تعلم التواضع اخرج من المسجد وقدم الذي امامك وكن على هذا التواضع حقيقة يحتاج الى مجاهدة النفس ثم اخيرا اصحب المربيين المتواضعين تتعلم التواضع إذا, كنت اذا كان اختلاطك بالمتواضعين سوف تتعلم منهم عملا قبل أن تتعلم منهم قولا ترى تواضعهم ترى استكانتهم ترى انقيادهم ترى تذللهم للمسلمين وبالتالي نكون وإياكم من المتواضعين اسال الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئ الاخلاق فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واشدد وطاتك على شارون اللهم كثر له الجلطات اللهم اجعله معلق بين المحيات والممات اللهم لا تمت حتى تريه مقعده من النار يا رب العالمين اللهم احفظ ديارنا وبلادنا وسوداننا ووطننا وسائر بلاد المسلمين اللهم رد كيد المعتدي وألوي ساعد الردي اللهم من أراد بنا وبديارنا وإسلامنا سوءا اللهم فاجعل تدبيره تدميره اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفنا إياهم بما شئت اللهم اكفنا إياهم بما شئت وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا